وَأَمَّا عَادٌ فأهلكوا بريح صرصر عَاتِيَةٍ سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أَيَّامٍ حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من بَاقِيَةٍ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة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 أوتي كتابه بيمينه فيقولها أم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها أم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه